بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلي وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا الدرس من سلسلة الأربعون في عظمة الله تعالى وقد سبقت أحاديث خمسة في هذه السلسلة مع شرحها وتنبيه قبل أن ندخل في الحديث السادس في نسخة النسخة عندكم في الحديث الاخير فتلا وقد قرأتها عليكم قرأتها عليكم أثناء الدرس قبلا صحيح؟ عندكم فتلا وانا قراتها قبلا ف من التلاوه وقبل يعني مباشره من غير حجاب فالان نحن امام امام, أمام احتمالين اما ان تكون فتلا من التلاوه لأنه ذكر بعدها الايه واما ان تكون قبل يعني أن في حديث الأشي في حديث آه آه وإن أن الله سبحانه وتعالى أخذ من ظهر آدم ذريته في نعمان في عرفه استخرج من ظهر آدم ذريته كأمثال الذر نمل الصغار وأشهدم على أنفسهم رستوا بربكم المهم عندكم, عندكم في المذكرة فتلا وبعيم ذكر الآية من التلاوة و. قراتها عليكم قبلا قبلا او قبلاء قبلاء كلاهما صحيح ومعناه مباشره من غير حجاب فما هو الصحيح الصحيح قبلاء او قبلا وليس فتره فالمذكره اللي عندكم عدلوها عدلوها من فتلى إلى قبلاء او قبلاء طبعا في النص في السنن الكبرى للنسائي مكتوبة فتلى لكن في المسند في طبعة المسند الجديدة قبلاء او قبلاء ونص السند الشارح رحمه الله في حاشيته على أنها قبلة أو قبلة وقال معناها عيانا ومقابلة لا من وراء حجاب ولا أمر أحدا من الملائكة أن يقول لهم بل هو عز وجل بنفسه قال لهم ألست بربكم قالوا بلى وكذلك في مصادر التخريج الأخرى كالمستدرك الحاكم والاسماء والصفات للبيهقي قبلة فالظاهر أنه هو الصواب والحديث أيضا قد اخرجه الطبري في تفسيره وفيه ثم كلمهم قبلا وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ومن كبار المحققين في هذا العصر قال معلقا في المطبوعة فتلا فقال لم يحسن قراءة المخطوطة يعني الذي قام بالتحقيق بدل ما يقرأ قبلا وقرأها فتلا فظنه من التلاوة والصواب ما اثبته يعني ما أثبته هو رحمه الله أنها قبلاء يقال كلمه الله قبلاء أي عيانا ومقابلة لا من وراء حجاب وكذلك اخرجه الفرياب رحمه الله في القدر في كتاب القدر فجعل الآية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للحديث وفيها فتلا ولكن الراجح الصحيح انها قبل هذا تنبيه الحديث السادس الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا, أو ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة ليخلق حبة أو ليخلقوا شعيرة رواه البخاري مرة أخرى الحديث السادس الآن عن أبي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة رواه البخاري هذا تحدي من الله تحدي وبيان عظيم قدرة الله تعالى وأنه الخالق للكبير والصغير وأن كل ما سوى الله فهو مخلوق وهذا فيه تعجيز لغير الله أن يخلق وأن من الظلم مضاهات خلق الله في ذوات الأرواح والمعنى فليخلقوا ذرة يعني نمله صغيره فيها روح كهذه الذره التي خلقها الله او ليخلق حبه يعني من العدم من العدم حبه فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبث ويوجد فيها ما يوجد في حبه الحنطه والشعير ونحوهما من الحب الذي خلقه الله تعالى كما في شرح النووي على مسلم والغرض تعجيز الذين ينازعون الله او يدعون لانفسهم صفات الربوبيه او ينكرون وجوده تعالى او عندهم غرور علمي غرور علمي يقولون نحن نخلق ونحن وصلنا وفعلنا واكتشفنا نقول اخلقوا حبه أخلقوا نملة أخلقوا نملة أخلقوا نملة والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم بخلق حيوان وهو أشد يعني فيه روح وتارة بتكليفهم بخلق نبات وهو أهون لأنه حي لكن ليس فيه روح النبات حي لكن ليس فيه روح الحيوان حي بروح وكذلك الإنسان ولا قدرة لهم لا على هذا ولا على هذا كما قال حجر فتح الباري فضلا عن أن يخلقوا فيلا أو فرسا أو جملا من العدم ولو اجتمعوا له بل لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا دجاجة, دجاجة ولا عصفورة ولا حشرة ولا ذبابة وهذا من أمثال القرآن قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب وقوله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله يعني هذه الأوثان والأصنام التي تعبدونها يا ايها المشركون لن يخلقوا, يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فهذا الذباب على تفاهته لن يستطيع هؤلاء خلقه لن يستطيع هؤلاء خلقه و يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه لو وقفت الذباب على رأس الصنم المطيب لانهم كانوا يطيبون الاصنام يضعون عليها الطيب فعلق برجل الذباب شيء من الطيب وطار به لا, لا يستطيعون استنقاذه منه لا يستطيعون منه فاذا المعبودات هذه لا تخلق بل تخلق لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورة فلماذا تعبدونهم فهؤلاء الالهه لو اجتمعوا في صعيد واحد وعاون بعضهم بعضا ما استطاعوا خلق ذبابه فكيف بمن بما هو اكبر من ذلك وقد جاء في بعض روايات حديث وعيد المصورين ومن اظلم ممن خلق خلقا كخلقي يعني يحاول ولا ما يستطيع يعمل مجسما لكن ما في روح يعمل تماثيل ذوات الأرواح صور ذوات الأرواح لكن ما يوجد روح لماذا نهى الشرع عن رسم صور ذوات الأرواح وعن نحت ذوات الأرواح لقطع الطريق لحماية جناب التوحيد لأن من التوحيد توحيد الربوبية أن يوحد الله في خلقه أنه لا يخلق إلا الله ولا يحيي إلا هو. فالذين يريدون أن يعملوا الأصنام ها يعملون التماثير ذوات الأرواح وصور ذوات الأرواح يضاهئون يتشبهون يريدون أن يصنعوا كخلق الله لكن ما يستطيعون ما يستطيعون ينفخ ينفق في الروح ولذلك يوم القيامة من عذابهم صناع التماثيل يقال لهم أحيو ما خلقتم أحيوا ما خلقتم ولا يستطيعون وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لا يقدرون على الانتصار من الذباب اذا سلبهم شيئا من طيب ونحوه والذباب من اضعف مخلوقات الله فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من اخس المخلوقات ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم فاذا كان هذا في اضعف الحيوانات او الكائنات واحقرها فلماذا تعبد هذه الأصنام من دون الله والأوثان ولا تستطيع أن تفعل شيئا ولا أن تدفع عن نفسها الأذى ولو سلب منها شيء لا تستطيع استرداده فكيف تعبد ضعف الطالب والمطلوب الطالب العابد للوثن والمطلوب الوثن نفسه ضعف الطالب والمطلوب فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها فكيف كيف يستحسن هؤلاء المشركون عبادتها كيف تجعل ندا للقوي العزيز الخالق البارئ سبحانه وتعالى ما قدروا حق قدره ولا عظموا حق تعظيمه ولا وقروه سبحانه وتعالى ما قدروا حق قدره وختم المثل عز وجل بقول إن الله لقوي عزيز كامل القوة سبحانه كامل العزة بقدرته يخلق وبقوته يوجد سبحانه قهر كل شيء وغلبه لا يمانع ولا يغالب ولا يغلب لعظمته وسلطانه وقوته سبحانه عزيز عزيز منيع الجناب من يقدر عليه سبحانه ومن كمال قوته وقدرته أن نواصل خلق بيديه ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته فما شاء الله كان وما, وما لم يشأ لم يكن ومن كمال قوته أنه يمسك السماوات أن تقع على الأرض يمسك السماوات والأرض أن تزول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا انزاله إن أمسكهما من أحد من بعده يعني ما يمسكهما إن يعني ما ما يمسكه من أحد من بعده إنه كان حليما غفوراً ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق كلهم أولهم واخرهم بصيحة واحدة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابره والأمم العاتيه بسوط من عذابه كرجفه أو صيحة أو صاعقة أو ريح أو خس أو طوفان فالله تعالى جلت قدرته يخلق من العدم ويفني إذا شاء إذا قال كن للشيء يكون قال تعالى لعبد زكريا عليه السلام وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا والبشر لا يستطيعون مهما بلغوا من القوة قالوا الهندسه الوراثيه وكملنا خريطه الجينيوم وفعلنا وفعلنا وخرجنا من المجموعه الشمسيه وراحت سفننا الى خارج المجال نقول اخلقوا نمله اوجدوا من العدم ذبابه ما يستطيعون إلى الآن كل المختبرات والآلات والأجهزة والتقدم العلمي ما استطاعوا قالوا زبا يش الخلية الحية وفككنا وسوينا ودرفنا وكل شيء ممكن الآن نفعل ونعمل ولكن جدار الخلية ما استطعنا استيطاب لازم لكن الخلية الجدار ما استطعنا طيب هاتوا هاتو يعني لو جاء واحد لو جاءك شاب متشكك طيب متشكك وقال لك انا تجيني وساوس من الشيطان او يعني انه انا قرات في كتب وحضرت وسافرت الى الخارج يعني انا عندي شك في وجود الله وعندي ما في ما في قل له من اوجدك اخلق انت الان ما هو الاله الذي تؤمن به يقول لك العلم بعضهم كذا يقول الإله الذي يؤمن به العلم نقول هل يستطيع إلهك هذا العلم أن يخلق نملة ذبابة الله تحدى البشرية والجن والإنس وكل الخلق كله بهذا فهل في واحد قبل التحدي وعمل استطاع يعمل خلص. سلم ليش الغرور والعناد سلم أنت وغيرك من أصحاب العلم الحديث يخلق ذبابة من العدم لا تستسلم ليش المكابرة ما غاية ما يفعلونه الآن يفصلون العناصر عن بعضها يقولون حللنا هذه وحللنا هذه وجدنا ان هذه مركبة من كذا وهذه مركبة من كذا وهذه. وهذا العنصر موجود في الشيء الفلاني موجود في الشيء الفلاني طيب أوجدوا من العدم طلعوا الخلطة طلعوا الخلطة هاتوا نملة ذبابة الله عز وجل خلق لنا كل شيء وسخره لنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم تتمردون عليه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هل من خالق غير الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بل إنسان نفسه إذا تفكر في نفسه وقواه التي خلقه الله عليها ينبغي أن اتعب والله خلقكم وما تعملون وكل ما توصلت اليه البشرية من إنجازات هي من تعليم الله لهم صح؟ علم الإنسان ما لم يعلم خلق الإنسان علمه البيان وعلمه النطق وعلم خلق القلم وعلم الخلق كل إنجازات البشرية العلمية والله خلقكم وما تعملون كلها من تعليم الله توفيق الله ومشيئة الله لو ما هداهم لها ما اهتدوا ولو ما أذن لهم أن يصلوا إليها وأن يعرفوها ما عرفوها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا يعني أكبر مخترع في العالم كيف يولد بطن أمه وعلمك ما لم تكن تعلم علم الإنسان ما لم يعلم والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئذة لعلكم تشكرون لو حجب الله الشمس عن عباده ما يستطيعون الوصول إلى أشيعتها ولو أن الله صلط عليهم ريحا عاتية ما استطاعوا دفعها لو تسونامي اشترى قواهم بشر هذول اشترى هاي اليابان ايش في من القوة الصناعية الهائلة لما جاومت سونامي اشت تشوف يعني البيوت مثل علب الكبريت السيارات مثل ولا شيء خلاص الماء يجرف يجرف, يجرف, يجرف طرق ويجرف الجسور ويجرف العماير ويجرف كل شيء محركات سفن كله جرف هذا والماء بس هذا جندي واحد من جنود الله بس واحد وبقوه يعني ولو ان زاد عليهم القوه ما ترى عليها من ما ما, ما ما ترى من باقيه خالص وهذه يا اخوان هذه فائده دراسه موضوع هذا من عظمه الله هل الان هذا وقت الالحاد تصدي للإحاد هذا هو هذا العلم الذي ندفع به الالحاد قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم ماء معين أأنتم تزرعون ام نحن الزارعون افرايتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون افرايتم النار التي تورون انتم انشاتم شجرتها ام نحن المشيئون ها ها هنا الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي رواه البخاري ومسلم مرة أخرى نذكر هذا الموضوع موضوع عظمة رب العالمين مهم جدا في عصر الحاد هذا شباب يتعرضون اليوم لغزو يتعرضون اليوم لانواع من التلويث الدماغي في الاذهان أدمغة النفوس القلوب لا بد من التصدي وفي عندنا نصوص كبيرة نصوص جليله نتصدى بها لهذا كل بواعث الالحاد من الشياطين شياطين الانس ولا شياطين الجن اشياء يعني افكار قديمه واشياء افكار جديده كله يمكن التصدي له، وهذا مثال. يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ قال: فإذا بلغه، فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية، فهذه فيها علاجات لا بد ننتبه، علاجات للأسئلة الشيطانية وللوساوس. وما أكثر الوساوس اليوم وفي رواية لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله رواه مسلم وفي رواية إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله عز وجل فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل امنت بالله وبرسله رواه احمد ومسلم وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله رواه البخاري ومسلم واللفظ له لاحظوا يا اخواني ان الاسئله الجريئه والخطيره ما استثنيت من نصوص الشرع يعني ما غطيت وغمغمت لا عرض اخطر سؤال اخطر سؤال يقال لصاحب الوسوسه هات ادخن شيء عندك ايش اعظم شيء عندك اخطر وسواس عند هات فسياتيك يقول هذا من خلق الله كله سهله جدا واطمئن ترى في النصوص الشرعيه مذكوره مذكور السؤال ومذكور الجواب وما جئت بشيء جديد وهذا الكابوس هذا الخطر وهذا الوسواس العظيم ترى تصدي وسواس تافه والتصدي له سهل لكن امشي مع الشرع امشي معنا ما هي الإجراءات التي يفعلها المسلم إذا جاء الشيطان وقالوا من خرق الله هل في اجراءات في في الحديث في خطوات إذا وسواس الشيطان عن الله محاولات الشيطان أن يعني يأتي إلينا في نفوسنا بأشياء عن الله يعني أمور خطيرة وقبيحة وما تليق بالله أبداً ما تليق بالله أبداً هذا يعني قديم يعني الشيطان عنده المحاولات هذه من زمان حتى جاءت بها النصوص. وهذا أصلاً غرض الشيطان القاء الوساوس ما هو غرض الشيطان التشكيك إخراج الناس من الدين الإلحاد الزندق الخراص الخروج يكفروا بالله. أن يكفروا بالله هذا قصد الشيطان أن يكفروا بالله وحدث أصلاً حتى في عهد الصحابة حدث ترى هذا عن أبي رضي الله عنه لما روى هذا الحديث يقول الراوي بينما أنا في المسجد إذ جاء ناس من العرب شوف سبحان الله أبو هريرة يروي الحديث ان الشيطان يأتي يقول يا من خلق الله لما روى الحديث أبو هريرة يقول الراوي عن ابي هريرة فبين انا في المسجد إذ جاء ناس من العرب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حفن بكفه فرماهم ثم قال كوموا،, كوموا صدق خليلي توه حدثهم عن الحديث توه الآن أبو هريره حدثهم بالحديث الحديث يقول صدق خليلي لا يزال الناس يقول فمن خلقهم قالوها وإذ انطبق الحديث انطبق في نفس المجلس جاءوا أعراب يسألون هذا السؤال ولا يزال الشيطان يلقي الوساوس في قلوب العباد والشبه في نفوس الناس ومنها هذا ولا زالت الملاحظة في كل زمن يخترعون الأسئلة على هذا المنوال فيجي واحد يقول هل يستطيع الله أن يخلق إلهًا مثله؟ شوف مثلا تقول أول شيء جيب سؤال صح حتى نجيبك هاد سؤال صح حتى نجيبك يعني الله من صفاته الأول يعني ليس قبله شيء كيف يخلق الها مثله اذا خلق الها اذا خلق فلا بد المخلوق هذا أن يكون له بداية فكيف تقول هل يستطيع ربك ان يخلق الها مثله هذا السؤال خطا السؤال خطا اصلا فكيف نأتي بجواب صحيح على سؤال خاطئ كيف اول صفه يعني الله عز وجل هو الأول صفة الأولية يعني ليس قبل شيء لم يخلقه أحد لم يرد ولم يولد كيف, كيف سيخلق كيف سيوجد إله مثلا فإذا هذه كل شغل شيطاني المقصود تشكيك العباد اسئله فاسدة مغالطات من خلق الله لو في خالق خلقه لو في فمن خلق الخالق الثاني هذا الاخر ومن خلق الثالث ومن خلق الرابع وسندخل في المسلسلات وننتهي الى ما, خلص ما في نتيجه في واحد خلقه خلق اللي خلقه خلق اللي خلق اللي خلقه اللي خلقه خلق خلق خلق وبعدين خلاص فما في حل الا انك تعترف وتقر ان هناك اله واحد اول ليس قبله شيء ماشي يعني لزاما وجوبا لا مفر يقول الخطابي رحمه الله الخالق يستحيل ان يكون مخلوقا ثم لو كان السؤال يعني من خلق ربك متجها لاستلزم التسلسل من خلقه يعني في خالق خلقه طب من خلق الخالق الذي خلقه واحد خالق اخر طب من خلق الخالق الذي خلق الخالق الذي خلقه طب من خلق وانت ماشي هذا كلام هذا شيء يعني يقوله عاقل ما يمكن قال رحمه الله الخطابي لا تستلزم التسلسل وهو محال يعني هذه وقد اثبت العقل ان المحدثات مفتقره الى محدث فلو كان لو كان هو يعني سبحانه مفتقرا إلى محدث لكان من المحدثات لكنه محدث وليس محدث خالق وليس مخلوق سبحانه فتح البارد من حجر فإذا ما يطرحونه سفسطة وتناقض عقلي فكل هذه الأسئلة من خلق الله هل يستطيع أن يخلق خالقا مثله كلها سفسطة وفلسفه أشياء ما لا يمكن أن تكون صحيحة ليس سؤال صحيح على الاطلاق هذا السؤال فاسد من أصله ومصدره من الشيطان طيب لو واحد الآن جاله الوسوسه هذه ماذا يعمل الحديث دل الروايات على ثلاثة أمور هذه أمور مهمة نحن الآن في عظمة رب العالمين ومعالجة ما ينافيها ما ينافيها من التصورات عند البشر المنافع لتعظيم لعظمة الله اولا النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهي وهذا إجراء مهم جدا لينتهي ايش يعني ينتهي؟ يكف قراص وقف ذهنك عن, هذه عن هذا الخوض انتهي عن هذا الخوض لا تخذ خرس قف توقف الثاني التعوذ من الشيطان والثالث أن يتلفظ بالإيمان قال فليستعذ بالله ولينتهي وليقل آمنت بالله ورسله هذه الثلاثه الواردة في الروايات فليستعذ بالله لو واحد قال جاء الشيطان قال له من خرق الله فليستعذ بالله واحد ولينتهي اثنين وليقل امنت بالله ورسله ثلاثه اما الانتهاء فانك تعلم يا ايها الانسان ان لعقلك حدا ينتهي اليه وان العقل لا يدرك كل شيء الان انت ترى بصرك حدك في الرؤيه الى كم خمسمائة متر كيلو كيلوين خمسة عاشرة في النهاية في النهاية بصرك له حد في الرؤية ينتهي إليه سمعك أنت تسمع مثلا الصوت إلى أدنى صوت تسمعه إلى كم خرص على بعد كم إذا كان الصوت تستطيع أن تسمعه في النهاية سمعك له حد ينتهي إليه بعد كذا ما يسمع بصرك بعد كذا ما يشوف عقلك أيضا له حد ينتهي إليه يعني عقلك ممكن يشتغل في عالم المحسوسات أو المشاهدات لكن عالم الغيبيات ما يستطيع يأخذه ما يستطيع وحتى ال... حتى الأشياء المخلوقة يعني الآن لو قيل الإنسان أنت تتخيل كل شيء موجود في أعماق البحار أنت تتخيل كل شيء موجود في النجوم البعيدة تخيل كل شيء تخيل أشكالها وألوانها وأفلاكها واتساعها و... والمعادن التي فيها ومصنوعة مركبة تخيل ال... نسبة, نسبة هل الغازات اللي هناك تخيل تستطيع إذا كان هذا في المخلوقات في المخلوقات فما بالك بالأمور الغيبية يعني إذا كان هذا في المشاهدات إذا كان هذا في الأمور التي يمكن يعني حتى لو عقلا يمكن رؤيتها يمكن يعني ولو بالالات بالذهب بالسفر بال فما بالك بالاشياء التي لا يمكن ادراكها اطلاقا غيبيه كيف العقل سيشتغل فيها ما يمكن العقل يعمل في هذا ولذلك مالنا مصدر في الغيبيات الا الوحي عن من اصدق من الله قيرا والصادق المصدوق الذي نزل عليه الوحي خلاص هذا آمن آمن خلاص ويلك آمن نوعد وعد الله حق قال وليقل آمنت بالله ورسله إذن الانتهاء أن الواحد يتوقف عن التفكير فيما لا يمكنه الإحاطة به والوصول إليه ولا يحيطون به علما لا يمكن الإحاطة بالله ما يمكن ولا يحيطون به علما خلاص فقط والمخلوقات هذه يعني لا يعلمها, إلا لا يعلمها كلها إلا الذي خلقها حتى انت تعلم عنها شيئا يعني حتى لو قلت لك أنت ترى الميكروبات ميكروبات الآن أنت يوجد الآن على سطح الجلد تبعك في جراثيم وفي ميكروبات وفي فيروسات في هل ما تستطيع أن تراها طيب كيف بالأشياء الغيبية الجنة النار الملائكة كيف؟ فكيف بالله تعالى ولا يحيطون به قال ما يمكن ولولا أن الله يقوي أبصار المؤمنين في الجنة ما يطيقون رؤيته ولا يستطيعون, ولا يستطيعون وأن إلى ربك المنتهى ترى منتهى علم الأشياء وعلم الواقع وعلم الغيب وعلم الحاضر وعلم المحسوس وعلم المشاهد وعلم غير المشاهد كله إلى الله إلى الله وعلم الغيب الزمن الماضي والحاضر والمستقبل وأن إلى ربك المنتهى شوف هذه الآية لو تذكر فيها الوسوس أي واحد يوسوس ذكر بها نفسه وأن إلى ربك المنتهى خلاص النهايه يسلم فإذا وصلت العقول إلى الله وقفت وانتهت فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى طيب اذا ينتهي هذه واحد طبعا من سبل الانتهاء أن تشغل عقلك وذهنك وقلبك ونفسك وتفكيرك بالشيء الجائز التفكير فيه أشغل نفسك تفسير آية معنى حديث حكم مسألة فقهية شيء عن السيرة من قصص الاولين والآخرين التي فيها عبرة من العلوم المفيدة برمجه تصميم إلكتروني تصميم معماري اشغل نفسك بشيء مفيد هذه من الوسائل ولينتهي يعني واحد قال كيف يعني أنتهي؟ توقف طيب توقف العقل شغال نقول خلاص. اشغله بما يجوز له الاشتغال به وليش تفكر انت تريد ان تتخيل لازم أتخيل شيء يتعلق بالله لن تستطيع لن تستطيع ما الله قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني طيب ارني قال انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا راح الجبل ساخ خلاص وخر موسى صاعقه اصلا لولا عنايه الله كان موسى مات لان اذا تدكدك الجبل كيف سيبقى من عليه حيا لولا عنايه الله كان موسى مات خر موسى صاعقه فلما أفق قال سبحانك خلاص ما الواحد لابد له حد ينتهي إليه ثم يستعيذ بالله من الشيطان ومن استعاذ بالله بصدق لأن الاستعاذ فيها لجوء واحد يلجا إلى الله يأتي وساوة شيطانية يأتي أشكال قبيحة والشيطان يصور له أشياء قبيحة وبعده يقول هو المؤمن سبحان الله المؤمن يكره يقول لا والله هذا أنا كاره الوسواس هذه كاره هذه ولا يمكن أعرف ربي ما لا يمكن يكون هذا لا يمكن يكون هذا اللي يصوره الشيطان يصوره لي لا يمكن فالمؤمن يكره الوسواس والكره الوسواس هذا بحد ذاته إنجاز يعني أنت طمئن الذي تصير له وسوسة طمئنه قل يا أخي عندي في لأن هو ممكن أنا خرجت من الدين أنا الآن ملحد أنا الآن كذا ما تقبل صلاتي والشيطان يستدرجه يعني حتى يطلع من الدين وحتى يخليه يترك العبادات فكل له أطمئن جبنا عن هذا السؤال هل هذا الشيء اللي خطر في بالك الوساوس أنت تكرهها أو ترضى بها وتحبها؟ قل أعوذ بالله أنا أكرهها من هل أنت تعلم أن ربك بخلاف ذلك هذه الصورة القبيحة للشيطان الآن صورها لك ويقول لك الله كذا والله كذا والله كذا أنت تعلم وتوقن أن ربك بخلاف ذلك يقول نعم نعم نعم متأكد إذا نطمئن نجوت, نجوت الاستعاذة أن الواحد يحتحصن بالله من الشيطان هذه الاستعاذة ولذلك الكثير من الناس يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يعرفون معناها ولا يحققونها والوسوسه هذه حصلت للصحابة ما هي جديدة يعني نقول هذا ك... هذا الان ابتلاء في اعداد كبيرة من المسلمين ذكورا واناثا صغار وكبار قد ابتلو به هذه الوساوس اللي تتعلق بذات الله وصفات الله فنقول لهم ترى حصلت للصحابه من هو افضل منكم قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه في نفسه يعرض بالشيء يعني القبيح لا ان يكون حمما فحما يحترق حتى يصير فحما أحب إليه من أن يتكلم به يا رسول الله تجين أشياء في نفوسنا من الوساوس والأشياء القبيحة البشعة, البشعة البشعة البشعة عن الله الشيطان يصورها لنا لو واحد يخر من جبل ولا يتكلم ولا أن يتكلم فيها لو واحد يحترق ويصير فحما ولا يتكلم فيها ولا يقولها من بشاعتها وجاء في رواية إني أحدث نفسي بالشيء يعني الصحابي يشتكي لان أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا منهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر وهذا طبعا هذا التكبير عندنا إذا عجبه الشيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوة رواه داود وأحمد وحديث صحيح يعني الحمد لله الذي جعل غاية الشيطان منكم بس وسواس أنه ما استطاع أكثر من ذلك، غاية ما قدر عليه الشيطان بس هذه الوسوسة، اللي خرج منكم به هذه الوسوسة، وهذا حديث عظيم وجاء في رواية إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه هل فعلا وجدتم هذا؟ الشيء المستبشع الذي لا يمكن واحد أن يقوله إذا وقع في نفسه الشيطان أوقعه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان وين صريح الإيمان في الموضوع الاستبشاع الكراهية كراهيتك يا مؤمن لهذه الوسوسة واستبشاعك لهذا الذي ألقاه الشيطان هذا صريح الإيمان هذا دل على أنك مؤمن لأنك ما رضيت به ما أمنت عليه ما قبلته ما أعجبك هذا صريح الإيمان ترى والله من فهم هذا الكلام تهون عليها شيئة كثيرة جدا مما يلقيه الشيطان الأمر الثالث الذي ورد في الحديث أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله فيتلفظ العبد يقول آمنت بالله ورسله إذن اولا ينتهي يتوقف وينشغل بالمفيد اثنين يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثة يقول آمنت بالله ورسله كما قال عليه الصلاه والسلام آمنت بالله أعرف ربي بأسمائه وصفاته ليس هذا الذي يصوره الشيطان قطعا فتندفع الأباطيل <تصفيق> وهذه الاشياء الثلاثة جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان، مو فقط حتى ما يتعلق بذات الله. لو جاتك أي شبهة عن حد عن حد شرعي، عن حكم فقه شرعي، عن شيء عن آية، عن حديث، أي حاجة عن الملائكة تدفعه بهذا. الله عز وجل ورسله أخبروا عن ربهم الله أخبر عن نفسه ورسله أخبر عنه الإيمان آمنت بالله الإيمان الصادق اليقيني الذي يدفع كل الوساوس وكل الشبهات وكل الاباطيل هذا الانتهاء قطع للشر هذه الاستعاذة قطع السبب الذي مصدر الشر والإيمان الإعلان به الاعتقاد إعلان الاعتقاد الحقيقي اليقيني وقد لخص الشيخ الألباني رحمه الله ما جاء في السنة لمن وسوس إليه الشيطان بقوله من خلق الله فقال وخلاصتها أن يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم يدفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان وينتهي عن الانسياق وراء الوسوسة هذه, لخصها الشيطان... هذه التي لخصها الشيخ رحمه الله في مقاومة الشيطان فيما يلقيه قال رحمه الله وأعتقدوا أن من فعل ذلك طاعة لله ورسوله مخلصا في ذلك أنه لا بد أن تذهب الوسوسة عنه ويندحر شيطانه لقول عليه والسلام فإن ذلك يذهب عنه يعني الحديث نفسه أن من فعل هذه الأشياء يذهب عنه الوسواس فهذا وعد والوعدها والوعد من الله ورسوله لا يتخلف فلا بد أن يذهب عن إذا فعل ذلك حقا فإذا إعاد لما لخصه الشيخ أن يقول آمنت بالله ورسله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويدفع عن يساره ثلاثاً ويستعيذ بالله من الشيطان ولا تضره ويذهب ذلك عنه قال رحمه الله وهذا التعليم النبوي الكريم أنفعوا وأقطعوا للوسوسه من المجادلة العقلية في هذه القضية لاحظ الحين ممكن لو يجيك واحد يشتكي ولا جاني وسواس كذا كذا كذا فبعض الدعاه ممكن يقولوا طيب تعال اناقشك ترى كذا هذا, هذا فاسد لانه كذا وهذا غير يقول الشيخ الالباني ان الاجراءات المذكورة في الحديث انفع من المناقشة العقلية لا منع من بين الامرين لا مانع لا تقول تعال انت الشيطان يقول لك من خلق الله طب لو فيه خالق خالق خلق الله طب من خلق الثاني واحد ثالث طب من خلق الثالث واحد رابع وما رح نخلص إذن هذا سؤال فاسد باطل طيب هذه ملاقشة عقلية يقول الشيخ الألباني وهذا التعليم النبوي الكريم اللي هو يست ينتهي يستعيد من الشيطان ويقول أمنت لا ورسله الله أحد الله الصمد إليه. يقول أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في هذه القضية ومن المؤسف يقول الشيخ أن أكثر الناس في غفلة عن هذا التعليم النبوي الكريم فتنبهوا أيها المسلمون وتعرفوا إلى سنة نبيكم وعملوا بها فإن فيها شفاءكم وعزكم هذا كان ما ذكره الشيخ رحمه الله في شرح الحديث في السلسلة الصحيحة طيب بهذا نكون قد وصلنا إلى الحديث الثامن من الأربعون في عظمة الله تعالى موعدنا معكم غدا ان شاء الله في إكمال شرح هذه السلسلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد